وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع عنا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون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 فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ نَّقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 وَبيضَّت عينهُ منِن الحزْن فَهُو كَظيم قال تَ اللهَّه تفتَأتَكُريوسُ فَ حتىَ تك حرضَ حتى تتكونَ حرضًا أَ تَتكونَ منِ الحالكين قال إن ما أشك بَثث وَحزْن إ الله وَعلمُ منِ اللهه مَا لا تعلمُون.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 لقد كان في قصاصهم عبرة لاول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم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 ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لَهُ معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير مَا بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها